كنزل للكرامات وله في لقد مات للكرامات هذه هذه دعوة الداء صدى سمعنا ينعى لبا لك هه هنزل للكامات ول شواهت سيد محمد نشاهدها مع عجز يعجز العالم يعددها دي جلعت مرتب صفه معابدها الكرم يتعبد بروحه وسجد عدها مجدو الغير مهموم احن والد مغيب المكرم احتزت قواعدها هذا موقد الخطب وفي القلب له يوم خطبه جل لما حل وما صار ما بين الثرابات كنج للكر الله ما بين الثرابات كنج للكر هذه هذه دعوة الدعوة هر افق السما ابو وحشت حزن بعدي ماما جبت سيد محمد غداينا دي حدر طاد الصبور ده على الوادي منايت وحب اسمك وحدل حادي اخو العسكري الوالي علي الهادي اخوه العسكري الوالد علي هذا وارث العدل ولي الرسل مواري تحكي قصة الحق ولي الصدق احادي هذا وارث العدل ولي الرسل مواري في قصه الحق والصدقي احادي في تلك الروايات كنز للكر في تلك الروايات <متصفيق> كنز للكره هذه هذه دعوه الدع. فدواء فدواء روح لن ينعى ينعى, ينعى فر لما أولانا السيدوانا إلى الله خالق في لقل ما كنزل الكرامة خالق في لقل ما مثل ما بالأيادي في ابتد مثل مع بلادي ثمتة العشرة تثبت سيدي محمد جبل صبرة تثبت سيدي محمد جبل صبرة يشارك والد الهاد بمحل وفض رب العريشة ورفع قدره شباب برابع وعشرين من عمره شباب برابع وعشرين من عمره المنية شعلت بروحه أحر جمره عات السيد الطاهر هو الزاهر بشي كيف الموت أرداه وأخفاه بمثواه فينا خط ما أساس كنز للكره ها فينا خط ما أساس كنز للكره هذه هذه دعوة والسود طلعنا الناي الشاعر جابر الكاظمي فرع من دوحة العصم وعظيم الجاد فرع من دوحة العصم وعظيم الجاد من قبر النبي القبرى شعاع انتك من قبر النبي القبرى شعاع انتك الاله السيد محمد درب عباد الاله السيد محمد درب عباد ضريح وحظرم يستحرب أجل مشهد ذكر للبار عنده مرقة المعباد ملاذه للبشار قبره صباح مقصد قجر ضمه قبر له قجر رأينا في ألطافكي يحن كما نحن عهدنا كافل للملمة كنج للكر كافل كافل للملمة شباب شباب عادي عادي لقد ما تنزل للكلام وعلى في لقد ما استاني وتعملنا لقي انا سيدي محمد سناد عنا لقي انا محمد سناد عنا علي انا من يهم عاصف مشاكلناه علي انا من يهب عاصف مشاكلناه السيد محمد رواحلنا تميل السيد محمد رواحلنا جهت بوجود ويعتمرت منازلنا جهت بوجود ويعتمرت منازلنا ومين سارت بفضله قوا فينا وامينا صارت بفضله دار الحزن يا اوينا ذيوبكينا ونوبكي صوت حاضرون يعل له نتلو مراتي دار الحزن يا اوينا ذيوبكينا ونوبكي أنت حاضر يعلو لهونهل مراثي في, <سؤال> في سبع السماوات تنزل ملك تحت العلى في, <الأولان> <سؤال> في سبع السماوات تنزل saatak saatak la jib galal karim hadi dahwato dahna samihna ma sha allah la ma wala takwana لو بالدمع بع يسعى دمعنا على الوجه يلفعه به احمر من ذكر شباب المهجه تسجا من ايذا كان ابو عمر على الاكرى موجة صرختي شبه هزت المنحارة صبرت هوايه يا بعد اكثر صبرت هوايه يا بعد اكثر انت صاحب اصري اما تدري بما دار لا شيء دم من جار رئا هارن واخيار في التفي جراحات كنز للكرامات في التفي ما شاء الله كنز تتلى دمام واجو وصل حدنا وصل حدنا بنشر قسط وعدل سيافك يعاهدنا الله الله الله هلا هلا ظلم تتلى دمام واجو وصل حدنا بنشر قسط وعدل سيافك يا عهدنا بعد يا ابن الحسن برمش بعد عدنا اشبعت يا ابن الحسن برمش بعد عدنا جمعنا نصيبو هدم مراقدنا جمعنا نصيبو هدم هدم مر قد حجر اصرح نواعدنا هدم مر قد حجر وصرح نواعدنا بهدم قبر الطهر جينا بها دننا قبر الطهر جينا بها دننا حل بنا موته ودا صوت ينادي يا ترسانة الباري صدى الثاري يحيي قد حل بنا موت وذا صوت ينادي يا ترسانة الباري صدى الثاري يحيي للنصر علامات anzal lil karam min nasr lil nasr ala ala anzal lil karam hadi ala di dawa هلا هلا هلا بالحسيني <تصفيق> ظلمت لا تمام واجوا وصل حتنا ابن شرق استو عدل يا بس بعد يا ابن الحسن ضل اشبع عدلنا كتم عد الناصب وهدم مراقدنا هك مع د الناس بيو هك ما وعدنا هدم مرقد حجر وصرح يواعدنا هدم مرقد حجر اصبح يواعدنا <تصفيق> هدم قبر الطه زياره هي هدم قبر الطه